فَإِن لَّمْ تَجْهَدُوا فِي جِهَادٍ فَلاَ تَدْخُلُواهَا حَتَّى يُؤْزَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَذْكَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ مُؤْمِنَاتٍ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِأَبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بْعُولَتِهِنَّ أو, أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بْعُولَتِهِنَّ اخوانهم او بني اخوانهم نهاو بني اخواتهم او نسائهم أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأردلهن ليعلم ما يخفين من دينتهن وتوبون الله جميع أيها الممنون لا لكم